وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَّا الْكُفَّارُ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ٱزْدَهَبَتْ أَزْوَٰجُهُمْ مِثْلَ مَآ أَنْفَقُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ ٱلَّذِىٓ أَنتُم بِهِ مُؤْمِنُونَ